وجاهد في سبيل الله حتى أ ت ا ه اليقين فاللهم ج ز ي ه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أ م ت ه ورسولا عن قومه وارض اللهم عن ا ل ص ح ا ب ة الطيبين أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي و ب ق ي ة ا ل ع ش ر ة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 إ ن ه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه مع شر المسلمين م و ع ظ ة اليوم إ ن شاء الله عز وجل بعنوان صلاح القلب أ س ا س لصلاح البدن ولا صلاح للبدن بغير صلاح القلب أ ع ي د العنوان صلاح القلب أ س ا س في صلاح البدن ولا صلاح للبدن بغير صلاح القلب إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين أ ا م ل وارجو التركيز في الاستماع حتى نخرج ب م ع ل و م ة ومن ثم نعمل بها فنؤجر إ ن شاء الله عز وجل صلاح القلب أ س ا س في صلاح البدن ولا صلاح للبدن بغير صلاح القلب قبل الشروع في ذكر ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة التي تدل على ص ح ة هذا العنوان أ ق د م ب م ق د م ة ف أ ق و ل دلت ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة من الكتاب و ا ل س ن ة ومن الواقع ومن كلام كل أ ه ل ا ل أ ر ض أ ن ه يستحيل أ ن يفعل المسلم ف ع ل ة أ و يتكلم ب ك ل م ة إ ل ا ب أ م ر من القلب هذا أ م ر مقطوع به فالقلب هو ا ل أ س ا س فهو الذي يصدر ا ل أ و ا م ر إ ل ى الجوارح ومن ثم تعمل الجوارح وهذا الذي أ ش ا ر إ ل ي ه ا ل إ م ا م ابن القيم عليه ر ح م ة الله قال و ا ل ع ل ا ق ة بين القلب والجوارح ك ا ل ع ل ا ق ة بين الملك وجنوده فحيثما أ م ر الملك الجنود اعتمروا وحيثما نهاهم انتهوا و ع ل ي ه أ ي فعل يصدر من أ ي مكلف سواء بفعل أ و بقول إ ن كان هذا الفعل فيه ع و ج ا ج وهذا القول فيه انحراف ف ا ل م ر ج ع ي ة في ا ل أ ص ل إ ل ى القلب و إ ذ ا نشدنا ا ل إ ص ل ا ح و أ ر د ن ا ا ل ا س ت ق ا م ة دون النظر إ ل ى القلب وتفقد أ ح و ا ل ه لن نفلح ولن ننجح ومثلنا كمثل من يكتب على الماء أ و يخط في الهواء فالقلب هو ا ل أ س ا س ومن خلاله تصدر الحركات و ا ل أ ف ع ا ل أ م ا عن الدليل الشرعي على ص ح ة هذه ا ل م ق و ل ة أ ي عنوان ا ل م و ع ظ ة ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أ ب ي ه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول إ ن الحلال بين و إ ن الحرام بين وبينهما أ م و ر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد ا س ت ب ر أ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أ ن يقع فيه أ ل ا و إ ن لكل ملك حمى أ ل ا و إ ن حمى الله محارمه أ ل ا و إ ن في الجسد م ض ر ة إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا وهي القلب هذا الدليل على أ ن صلاح القلب أ س ا س في صلاح البدن ولا بغير صلاح القلب تامل أ خ ي في قول النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ل ا إ ن في الجسد م ض غ ة و ا ل م ض غ ة هي ق ط ع ة من اللحم وهذا هو الوصف الطبي للقلب ق ط ع ة إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله ولكن انظر إ ل ى د ق ة كلام النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ذ ا صلحت اي صلح القلب صلح الجسد كله ت أ م ل كما قال علماء ا ل ع ر ب ي ة في قوله الجسد ا ل أ ل ف واللام للاستغراق أ ي يصلح كل الجسد من منبت الشعر إ ل ى أ خ م ص القدم ثم جاء بلفظ كل كما قال علماء ا ل ع ر ب ي ة وهو يفيد الشمول بندته أ ي إ ذ ا صلح القلب س ي ص ب ح جميع الجسد لا يتبقى منه شيء إ ل ا وهو في غ ا ي ة الصلاح وفي تمام ا ل ا س ت ق ا م ة طيب الاحتمال الثاني و إ ذ ا فسدت أ ي فسدت المضغه وهي القلب فسد الجسد كله لذلك قال ا ل إ م ا م ابن رجب الحنبلي عليه ر ح م ة الله وفي الحديث ا ش ا ر ة إ ل ى أ ن صلاح الجوارح مرهون بصلاح القلب وصلاح القلب أ ص ل في صلاح الجوارح يبقى قلب سليم لابد أ ن الجوارح تكون س ل ي م ة قلب خرب فاسد لابد أ ن تكون الجوارح خ ر ب ة ف ا س د ة وعليه كل من ادعى من المكلفين من بني آ د م وغيرهم أ ن ه صاحب قلب سليم وقلب مستقيم وجوارحه على العكس فهو كذاب اعلموا اخواني هذه حتى لا ننخدع لان كثيرا من القوم يزعم صلاح القلب واذا نظرت الى اقواله والى افعاله بعيد كل البعد عن الشرع ويزعم ان القلب في غ ا ي ة الصلاح و ا ل ا س ت ق ا م ة كذاب و إ ن ادعى مهما ادعى ف أ ص ل الصلاح في القلب ت أ م ل قول النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ل ا إ ن في الجسد مضغه صلحت صلح الجسد كله فسدت فسد الجسد كله فيادي مع شر المسلمين هذه ح ق ي ق ة و أ ص ل في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م لا يختلف فيه إ ث ن ا ن ولا ي ن ت ط ح فيه عنزتان、طيب. السؤال كيف يصلح القلب حتى تصلح ا ل ش و ا ر ح ل أ ن أ ي إ ن س ا ن فينا يتمنى ان تصلح شوارحه ويتمنى من أ ع م ا ق قلبه أ ن يستقيم على الشرع فنحن نقول أ ن الاساس هو القلب طيب كيف يصلح القلب الجواب أ ن يسلم القلب من ا ل أ م ر ا ض يسلم القلب من ا ل أ م ر ا ض انتبهوا إ خ و ا ن ي معشر المسلمين فالموضوع في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة و ا ل أ ه م ي ة والذي حملني على هذا الكلام وهذا المبحث بالذات ما نراه وما نشاهده وما نلاحظه من أ ف ع ا ل ومن أ ق و ا ل تصدر من بعض المسلمين يزعمون الصلاح و ا ل ا س ت ق ا م ة وهي م خ ا ل ف ة ل ف ر ع الله نقول لنا ولهم ولغيرهم انظروا إ ل ى قلوبكم و ت أ م ل و ا فيها جيدا وافحصوها وقفوا مع أ ن ف س ك م و ق ف ة صدق قبل فوات ا ل أ و ا ن ف إ ن تمكنتم من خداع بعض القوم و ا س ت ل ا ب عقولهم بمعسول الكلام وبحسن الهندام وبشيء من العطايا فلن تتمكنوا من فعل ذلك مع من لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء كيف ي ص ب ح القلب بسلامته من ا ل أ م ر ا ض أ و يمرض القلب نعم يمرض القلب وحينما أ ت ك ل م عن مرض القلب لا أ ع ن ي بذلك ا ل أ م ر ا ض ا ل ع ض و ي ة من ضعف ع ض ل ة القلب أ و خلل في بعض الصمامات أ و ضيق في بعض الشريانات لا نقصد ذلك ولكن نعني ب أ م ر ا ض القلب ا ل أ م ر ا ض ا ل م ع ن و ي ة التي قال فيها رب ا ل ب ر ي ة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال عز من قائل و إ ذ ا ما أ ن ز ل ا ل ص و ر ة فمنهم من يقول أ ي ك م زادت هذه إ ي م ا ن ا فاما الذين آ م ن و ا زادتهم إ ي م ا ن ا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض مرض مرض القلب هو الذي يجعل القلب فاسدا ومن ثم تفسد الجوارح معشر المسلمين ليكن عندنا شيء من ا ل ص ل ا ح ه والوضوح و م ج ا ب ه ة النفس بما فيها من أ خ ط ا ء حتى لا نفاجا عند الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ويتحقق فينا قوله عز من ق ا ئ ن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وفي ا ل آ خ ر ة إ ذ ا أ ر ا د أ ي مخلوق من المكلفين أ ن يستدرك ما فاته لن يستطيع معشر المسلمين ن ب د أ في هذا اللقاء إ ن شاء الله عز وجل بذكر مرض من أ م ر ا ض القلوب يوجد عند البعض ومن خلاله يفسد القلب فتفسد الجوارح ويعلم الله ولا يعلم غيره ويشهد الله وكفى به شهيدا حتى لا تتطرق الاذهان إ ل ى ما لا نريده ما قصدت بهذا المرض الذي سوف أ ح د ث ك م عنه إ ل ا نفسي أ و ل ا وبعد ذلك إ خ و ا ن ي ممن أ ت م ن ى لهم الخير و ا ل ا س ت ق ا م ة و إ ن زلت أ ق د ا م ه م ونشوا وراء أ ه و ا ئ ه م ث ب ا ب ا ل ت و ب ة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أ ي ض ا إ خ و ا ن ي أرجو حينما أ ت ك ل م عن هذا المرض ح ل ا ر ي غ ا ي ة التحذير أ ن تسقط هذا الكلام على غيرك لا ما قصدت ذلك أ ن ا الكلام الذي سوف أ ذ ك ر ه آ م ل من كل واحد أ ن يحاول أ ن يسقط الكلام على نفسه ف إ ن كان في القلب هذا المرض فليحمد الله أ ن وقف على عيوب نفسه وليحمد الله أ ن ب س ط بما فيه من خ ط أ وليبادر وليعدل في ا ل ت و ب ة إ ل ى الله قبل فوات ا ل أ و ا ن و إ ن كانت ا ل ث ا ن ي ة يعني إ ح ن ا هنتكلم عن المرض ونجيب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة وعلامات المرض أ ح د ن ا سمع الكلام فنظر وتامل ووقف مع نفسه وقفه صدق وقال الحمد لله القلب خال من هذا المرض أ ق و ل له و ل أ م ث ا ل ه احمد الله عز وجل وسل الله السبات حتى تلقاه وتمسك بما أ ن ت عليه حتى تلقى الله ن ب د أ نستعين بالله و أ ع ي ر و ن إ خ و ا ن ي م ح ص ل المسلمين آ ذ ا ن ا ص ا غ ي ة وقلوبا و ا ع ي ة المرض الذي أ ت ك ل م عنه في هذا اللقاء ويؤدي إ ل ى فساد القلب وتدميره وتخريبه ومن س م فساد الجوارح سواء ب ا ل ك ت ا ب ة سواء ب ا ل خ و ل سواء بالسعي فسادا في ا ل أ ر ض وتفريقا بين المسلمين ب أ ي مسلك غير شرعي هذا المرض هو مرض الكبر أ ل ا تسمعون مرض الكبر مرض من أ م ر ا ض القلوب وداء ف ت ا ك إ ذ ا استحكم في قلب العبد كما سوف ي أ ت ي ن ا بالتفصيل لن ي أ ت ي من ورائه إ ل ا الخسران والبوار و س أ ت ك ل م عن هذا المرض إ خ و ا ن ي من خلال العناصر ا ل آ ت ي ة العنصر ا ل أ و ل النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ح ذ ر ة من الكبر العنصر الثاني ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على الكبر في الدنيا وفي القبر وفي عرصات يوم ا ل ق ي ا م ة وفي ا ل آ خ ر ة العنصر الثالث تعريف الكبر وما هو الكبر العنصر الرابع ما هي العلامات وهو من أ ه م العناصر التي إ ذ ا ظهرت من ا ل آ د م ي دلت على أ ن ه متكبر وده اللي يهمنا في الموضوع و أ ق ص د لما اولي العلامات اللي هو العنصر الرابع التي إ ذ ا ظهرت من ا ل آ د م ي تدل على أ ن ه متكبر أ ع ن ي بذلك أ ن أ ح ك م على نفسي وتحكم على ن ف س ي أ م ا أ ن تحكم على غيرك لا أ ر ي د ه فهذا لا يخصك بل هذا من اختصاص الرب عز وجل أ ع ي د الكلام م ر ة ث ا ن ي ة و أ ر ج و التركيز ل أ ن ا ل إ ن س ا ن فينا إ خ و ا ن ي غ ا ي ة المنى أ ن يستقيم على شرع الله لان كثير من القوم ي ل ا ي نفسه عنده ع و ج ا ج وانحراف ولا يدري ما السبب والسبب هو فساد في القلب يعني مثلا تجد بعض القوم لا يتمنى الخير ل أ ح د قط كما من الطرائف و أ س م ع ك م هذه الطرفه حتى تقف على قلوب بعض المنافقين في عهد نبي الله موسى دخل نبي الله موسى على رجل من أ ت ب ا ع ه ف إ ذ ا به حزينا كئيبا قال له مالك قال له جاري مالك قال له بقرتهم تحلب كل يوم ثلاث دلاء تلج رذل كل يوم وانا بقرتي تحلب دلوين فقال له نبي الله موسى ندعو الله أ ن تحلب بقرتك أ ر ب ع د ل ا ئ مش ثلاث فقال له لا مش عاوز دين قال له تب خمس قال له لا قال ماذا تريد قال ادعو الله أ ن لا تحلب بقرته م ولا بقرتي هو ذي القلوب هي ذي القلوب ا ل م ر ي ض ة التي أ ف س د ت البلاد والعباد وعليه إ خ و ا ن ي حينما اقول علامات تظهر من ا ل آ د م ي تدل على أ ن ه متكبر أ ح ذ ر نفسي و إ ي ا ك أ ن تقل و ا ل ا خ فلم متكبر أ و الحق فلم متكبر لا ما قصدت ذلك وما دار بخرجاتي ولكن الذي أ ق ص د ه إ ن صدرت منه فاحكم على نفسي واتق الله ربك و أ ص ل ح ف ت ا د قلبك قبل أ ن ت أ ت ي ك منيتك و أ ن ت صاحب قلب مريض وتريد أ ن ت س ت د ر ك فلا تستطيع العنصر ا ل أ و ل النصوص ا ل م ح ذ ر ة من الكبر كان في ا ل ج ع ب ة أ ن أ س ر د من كل نوع من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة خ م س ة أ د ل ة ولكن الوقت سيطول فساختصر من كل نوع على دليل قال الله عز وجل في التنزيل لن يستنكف المسيح ابن مريم أ ن يكون عبدا لله ولا ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إ ل ي ه جميعا انظر إ ل ى كلام ربنا لن يستنكف المسيح وهو نبي ورسول أ ن يكون عبدا لله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إ ل ي ه جميعا الدليل الثاني من س ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده والترمذي في سننه وسند الحديث صحيح م ص على ذلك الحافظ العراقي من حديث أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف أنه ق التقى ا ل عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر عند المروه عبد الله بن ع م ر بن العاص و عبد الله بن عمر بن الخطاب دل و ا ل ص ح ا ب ة ي ق ص عنهما أ ب و سلمه بن عبد الرحمن وهو من التابعين يقول التقى الاثنان عند المروه فتحدثا س ا ع ة و كم ا ل س ا ع ة ف ت ر ة ز م ن ي ة ثم انصرف عبد الله بن ع م ر بن العاص وبقي عبد الله بن عمر يبكي يقول أ ب و سلمه ب ن عبد الرحمن ف ا ق ت ر ب منه رجل وقال ما يكيك يا ابن عمر قال هذا ا لو ل ي ه عبد الله ب ن عمر بن عاص ح د ث ن ي أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ه ل و يقول من كان في ق ل ب ه مثقال ح ب ة من خردل من كبر أ ك ب ه الله على وجهه في النار ت أ م ل وانظر في قلبي قبل فوات ا ل أ و ا ن ل أ ن ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ن ظ ر إ ل ى قلبك و أ ن ت لا تستطيع كذلك ولكن من الذي يستطيع أ ن ا وانت ينظر كل واحد منا في قلبه وهل فيه مرض فيه كبر فيه حسد حقد قبل فوات ا ل أ و ا ن قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه انتبه مثقال ح ب ة من خردل ا من كبر أ ك ب ه الله على وجهه في النار نكتفي بهذين الدليلين حتى نستطيع أ ن ن أ ت ي بالموضوع من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه العنصر الثالث ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على الكبر يعني واحد م ت ك ب و هو عرف انه و م ت ك ب الاثر المترتبه عليه الاثر الاول حدث هذا الكبر من مخلوق من خلق الله و مكلف ب ع ب ا د ة م ع ي ن ة فاستكبر عن ا ل ع ب ا د ة و ابى ان ينصاع لشرع الله فترتب على ذلك أ ن أ خ ر ج ه ربنا من ا ل ج ن ة وقضى عليه بالخلود في النار اسمع ما قال المولى عز و ج ل و إ ذ قلنا للملائكه ازجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س ابى واستكبر إ ب ل ي س من الجن والجن مكلفون ك ل ف و ا ربنا ب أ ن يزجد ل آ د م استكبر وابى وقال أ ن ا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وترتب على كبره أ ن ه لم يسجد ترتب على الكبر وعدم السجود قال له ربنا عز وجل أ خ ر ج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم ل أ م ل أ ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن يبقى ا ل أ ث ر ا ل أ و ل المترتب على الكبر خروج إ ب ل ي س من ا ل ج ن ة ا ل أ ث ر الثاني من المحتمل وده مش على الدوام أ ن ي ن ز ل ربنا عز وجل ع ق و ب ة ق د ر ي ة على المتكبر في الدنيا واحد متكبر وصدرت منه علامات الكبر كما سوف أ س م ع ك إ ي ا ه ا الله عز وجل ينزل عليه ع ق و ب ة ق د ر ي ة في الدنيا والشيء العجيب إ خ و ا ن ي حدث هذا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند ا ل إ م ا م مسلم من روايه ت سلمه بن ا ل أ ك و ع يقول س ل م ة كنا عند النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و إ ذ ا برجل وقع عند البيهقي ورواه ابن مندي أ ن اسم الرجل بصر ا بن راع العير الاشجعي أ ش ج ع ي س م ه كذب بصر راعي العيري ابن ا ل أ هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدا أ يأكل ب ش م ل ه ي أ ك ل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك, كل بيمينك قال الرجل لا أ س ت ط ي ع و خ ش ي ة ا ل إ ط ا ل ة لبسطت الكلام حول قوله لا أ س ت ط ي ع ل أ ن كثير من القوم يقول لا أ س ت ط ي ع لذلك كان في الزمن الماضي إ ذ ا حدثت بعض طوائف الشعب المصري بشيء من السنن و بشيء من الهدي الظاهري يقول لك امي داود ذ ه ب النظام ب أ ك م ل ه ما ح د ت ه في عدم ا ل ت م س ك ب ش ر ع الله ش ه د الجواب لله عز وجل أ م ا أ ن ا فلا أ ع ن ي ك في شيء فقال بصر بن راع العير الاشجعي لا أ س ت ط ي ع انظر بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال لهم لا استطعت ما منعه إ ل ا الكبر يقول سلمى بن ا ل أ ك و ع فشلت يمين الرجل شلت ي م ي ن لم ا تكبر عن قبول ا ل أ م ر الشرعي ا ل أ ث ر الثالث المترتب على الكبر في أ ر ض المحشر ما رواه ا ل إ م ا م الترمذي وسند الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم ا ل ق ي ا م ة في أ م ث ا ل الزر في صور الرجال يطعهم الناس ل ه و ا ن ه م على الله أ ع ي د الحديث يحشر المتكبرون يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ث ا ل الضر في صور الرجال اعرف ا ا ل ن م ل ة ا ل ص غ ي ر ة اللي هي في البيت دي, دي اسمها مش ن م ل ة الاسم الشرعي أ و الكوني لها ضر تخيل باء رجل يوم ا ل ق ي ا م ة يحشر على قدر ا ل ن م ل ة بنص الحديث يحشر المتكبرون يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ث ا ل الضر في صور الرجال يطعهم الناس لهوانهم على الله هذه يا اخواني ا ل آ ث ا ر ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ت ر ت ب ة على الكبر أ م ا في ا ل آ خ ر ة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي ذكرناه من كان في قلبه مثقال ح ب ة من خردل من كبر أ ك ب ه الله على وجهه في النار العنصر الرابع ما هو الكبر هو تعريف الكبر عندنا في الشرع يا أ خ و ا ن ا إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف شيئا بنعرفه من ل ح ي ة ا ل ل غ ة ومن ن ا ح ي ة الشرع ولكن إ ذ ا جاء التعريف على لسان الشارع تطرح ا ل ل غ ة ولا يعول عليه فما هو الكبر عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم فعند الامام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ن ه قال سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول لا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبه مثقال ح ب ة من كبر فقام رجل ووقع في ا ل س ن لي أ ن الرجل الذي قام هو ثابت بن قيس فقال يا رسول الله إ ن الرجل أ ي الرجل منا ن يحب أ ن يكون نعله حسنا وثوبه ث ثوب و واحد ومكوز ونعل ومتلمع يكون ب يبقى متكبر يحب ينبس طبيعة يحب ه هذا كده كده حسنا يعني إن أن دايما مضيف جديد الرجل حسنا ونعله و حسنا, حسناً. اهذا من الكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله جميل يحب الجمال يبقى مش كبر هذا يبقى ي ل ب س وحسن من هندامك وحسن من وتمسك ح س ن من ه ي ئ بالهدي ولكن احذر أ ن ت غ د ع الناس بهديك وتفرق ا ل أ م ة وتبث س بثور الفرق ا ل م خ ا ل ف ة بين أ ه ل البلد الواحد ا ح ض ر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أ ر ب ع كلمات وفي ر و ا ي ة عند مسلم الكبر بطر الحق وغمص الناس إ ي ه معنى بطر الحق الجواب عدم قبوله اه معنى غمط او غمط الناس احتقارهم والتعالي عليهم العنصر الاخير ما هي العلامات التي اذا ظهرت مني او منك تدل على ان القلب مليء بالكبر ومن ثم هو فاسد وستفسد الجوارح هو ده محل الكلام و س أ س ت ط ر د في هذا العنصر ليقف كل واحد منا على عوار نفسه ويعرف ما في قلبه قبل فوات ا ل أ و ا ن لذلك كلما أ ر ش د ك غيرك إ ل ى عيبك كان محبا لك و ن ا ص ر أ م ا من داهنك و رتب على كتفه و ع ث ن ى عليه فو الله ي ض ر ه ولا ي ن ف ع ه قال الله ا ل أ خ ن ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقين انتبهوا بارك الله فيكم ف ا ل أ م ر خطير وليس بالهين ما هي العلامات التي إ ذ ا ظهرت من ا ل آ د م ي المكلف تدل على أ ن ه متكبر طيب لو ظهرت علامات من واحد و أ ق س م بالايمان انه ت أ غير متكبر كذاب ل أ ن هذه العلامات دل عليها الدليل الشرعي والدليل الشرعي هو الصادق وكل من خالفه فهو كاذب ا ل ع ل ا م ة ا ل أ و ل ى التي تدل على أ ن المكلف متكبر عدم قبول الحق إ ذ ا عرض عليك عدم قبول الحق إ ذ ا عرض عليك يبقى عرض عليك الحق تنقبله لا ليه ق ص ل كما قال ب ص ر بن راع العير ا ل أ ش ج ع ي لا أ س ت ط ي ع لا استطعت فشلت يمينه علم ا ل أ و ل ى اخواني عدم قبول الحق إ ذ ا عرض علي ه أ ض ر ب مثالا من التاريخ وليس تم داعم ذكر أ م ث ل ة من الواقع ل أ ن أ م ث ل ة الواقع و ا ض ح ة لكل ذي ب ص ي ر ة ولا ت خ ف إ ل ا على مطموس القلب روى ا ل إ م ا م محمد بن إ س ح ا ق في السير والمغازي من حديث ص ف ي ة بن تحيي بن أ خ ط ب خلاص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة فسمع به حيي بن أ خ ط ب زعيم اليهود واخوه أ ب و ياسر ا بن أ خ ط ب ففي يوم بعد الفجر خذوا بعضهم من ا ث ن ي ن وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من شروق الشمس حتى غروبها طول النهار اعد ي الاثنين حي ي بن أ خ ط ب و أ ب و ياسر بن أ خ ط ب زعماء اليهود رجعوا من اللي يقص علينا بقى الحوار بينهما بعد أ ن رجعوا صفيه بنت حي ي بن أ خ ط ب زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجاء أبي وعمي. أعدوا فقال ج ا الاثنين ء أَبِي أَعْضُ وَعَمِّي ف عمي أ ب و ياسر ل أ ب ي حيي بن أ خ ط ب اهو هو يعني هو النبي ده هو اللي في الكتب عندنا فقال له حيي هو هو قال بنعته وبصفته قال نعم أ ل ا يوجد ع ل ا م ة م خ ت ل ف ة قال والله لا يوجد فقال له أ ب و ياسر وما تنوي أ ن تفعل معه قال حيي عداوته ما بقيت عداوته ما ب ق يبقى ت ي عرض الحق فلم يقبله ما الذي منعه من قبول الحق الكبر والشيء بان ل ي ف ر ا ل أ ك ب ا د ويجعل ا ل إ ن س ا ن يكاد أ ن ينفجر غيظا أ ن القوم تكبروا وغلفوا الكبر بغلاف م ص ل ح ة ا ل ش ر ي ع ة وبغلاف إ ص ل ا ح أ ح و ا ل البلاد والعباد كذبوا ورب ا ل ك ع ب ة ما منعهم إ ل ا الكبر لذلك من شيم ا ل أ ك ا ب ر ومن أ خ ل ا ق ا ل أ ف ا ض ل ومن صفات السعداء أ ن يقبلوا الحق إ ذ ا عرض عليهم من غيرهم حتى ولوم ن يهودي د ه م ن دولت ا ل أ ك ا ب ر ا ل أ ف ا ض ل السعداء أ م ا أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء هداهم الله روى ا ل إ م ا م أ ح م د بسند صحيح من حديث ق ت ي ل ة بنت صيفي أ ن ه ا قالت جاء حبر من أ ح ب ا ر اليهود إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أ ب ا القاسم نعم القوم أ ن ت م لولا أ ن ك م تشركون بالله ده يهودي لسيدنا بيقول النبي القوم قال له نعم القوم أنتم لولا أ ن ك م تشركون بالله فقال له النبي ا ل سبحان ل م س الله وما ذاك فقال له اليهودي إ ذ ا حلفتم تقولون و ا ل ك ع ب ة تقول ختيله بنت صيفي ر ا و ي ة الحديث فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أ م ا إ ن ه قد قال فمن حلف منكم فليقل ورب ا ل ك ع ب ة ولكن جه من يهودي هذا لا يضرني ولا ينقص من قدري ولكن ينقص من قدري م اذا إذا عرض علي الحق متمثل ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة و ا ل إ ج م ا ع وكلام السلف ومع ذلك تركنا الحق تحت مسمى ا ل م ص ل ح ة و إ ص ل ا ح البلاد والعباد يبقى من شيم ا ل أ ك ا ب ر ومن أ خ ل ا ق ا ل أ ف ا ض ل ومن صفات السعداء إ ذ ا عرض عليه الحق من غيره ق ب ل ه أ س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يلهمني واياكم ا ل ر ج ل والصواب و أ ن ي ر ز ق ن ا واياكم العلم النافع والعمل الصالح أ ق و ل ما تسمعون و أ ع و ذ بالله أ ن أ ذ ك ر ك م به وانساه و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم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 الله ي م ر يفيدك حتى يقف كل واحد منا على ما في قلبه عشان كدا دائما في جل دروسي ومحاضراتي أ و ص ي نفسي دائما و إ خ و ا ن ي ب ا ل م ص د ق ي مع النفس أ ص د ق مع نفسك ماتحاولش ت غ د ع نفسك فان تمكنت من خداع القول وصدقوا انك من الصالحين أ و من أ ه ل العلم البالغين و أ ن ت في ا ل ح ق ي ق ة على غير ذلك كفى خداعا للقوم سيكشف أ م ر ه ويهتك ستره في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة والعبر ب ا ل ن ه ا ي ة ع ل ا م ه ا ل أ و ل ى أ ع ي د ه ا مره ث ا ن ي ة عدم قبول الحق إ ذ ا عرض عليه ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ن ي ة اذا ا خ ط أ ورد عليه خ ط أ ه لا يقبله غلط ايه ا ل م ش ك ل ة دا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث نصحين كل م ن ي ادم خ ط أ وانظر ل ك ل م ة خ ط أ على وزن فعال اي كثير ا ل خ ط أ يبقى كن ا خ ط أ انا او تخطا انت إيه دي م ا ذ ا ا ل أ ص ل في ه وفي ه ولكن ا ل إ ش ك ا ل ي ة العظمى أ ن ا أ خ ط أ ثم ردت علي خطئي فلم أ ق ب ل ا ل خ ط أ و أ ر ج ع إ ل ى الصواب هذا من ع ل ا م ة الكبر القلب ملئ كبرا فما استطاع أ ن يخضع إ ل ى الحق عدم قبول الحق إ ذ اذا عرض عليه إ أ خ ط أ الرجل ورد عليه خ ط أ ه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 فرد عليه نبي الله موسى قال لقد علمت ما أ ن ز ل هؤلاء إ ل ا رب السماوات و ا ل أ ر ض بصائرا و إ ن ي لاظنك يا فرعون مثبورا أ ي هالكا فرعون ف أ خ ط أ رد عليه نبي الله موسى ب ا ل ا ج ل ة ا ل د ا م ر ة والبراهين ا ل ق ا ط ع ة فلم يقبل ما الذي حال بينه وبين القبول الكبر لذلك إ خ و ا ن ي محشر المسلمين من صفات ا ل أ ك ا ب ر ومن شمائل ا ل أ ف ا ض ل ومن أ خ ل ا ق السعداء إ ذ ا أ خ ط أ و ا ورد عليهم خطئهم يقبلوه ويرجعوا إ ل ى الحق تعلمون ما الذي يحول بين المتكبر وعدم الرجوع إ ل ى الحق م ش ي ه منزلته عند الناس تكلم و أ خ ط أ فانفتن الناس به ومشوا وراءه فلما تبين له ا ل خ ط أ و أ ر ا د أ ن يرجع أ ت ا ه ش ي ط ا ن وضحكت عليه نفسه ما تقولون في القوم الذين اتبعوه ل سيتخلوا ع ن انتبهوا اخواني ل أ ن تخسر كل شيء أ ه و ن عليك من أ ن تخسر دينك ل أ ن يفوتك كل شيء أ ه و ن عليك من أ ن يفوتك ج ن ة ربك اسمعوا إ خ و ا ن ي إ ل ى هذه ا ل أ م ث ل ة لعلها وهذا أ م ل ي أ ن تلقى قلوبا ط ي ب ة لمن أ خ ط أ أ ن يرجع إ ل ى الحق ويعود إ ل ى الصواب روى ا ل إ م ا م الخطيب البغداد في تاريخ بغداد من حديث عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي ذا جبل يقول كنا في ج ن ا ز ة وفيها عبيد الله ا بن الحسين وكان قاتل ق ض ا ء يقول فلما وضع السرير لهو النعش يعني جلس عبيد الله بن الحسين القاضي وجلسنا حوله يقول عبد الرحمن بن مهدي ف س أ ل ت ه عن م س أ ل ة ا ل ق ص ة ما ذكرتش ا ل م س أ ل ة يعني ب ي س أ ل ه سؤال في الدين فعبيد الله بن الحسين قاضي ا ل ق ض ا ء قضي ا ا ل ق ض ا ء في ا ل ل غ ة بتاعتنا يعني رئيس و ز ا ر ة فلما س أ ل ه عبد الرحمن بن مهدي عبيد الله بن حسين الله قال لو القول فيها كذا فقال له عبد الرحمن بن مهدي أ خ ط أ ت يا إ م ا م غلط بل القول فيها كذا وكذا ا ل ر و ا ي ة بتقول فجلس عبيد الله بن الحسين خد بالك ق ض ا ء وفي ج ن ا ز ة على المخبر والناس ملمومه دي لها اعتبارات ف أ ط ر ق يعني وطرسه ا ل أ ر ض ثم ب قام وقال كلامه ارجع و أ ن ا صاغر ل أ ن أ ك و ن ذنبا في الحق أ ح ب إ ل ي وخير لي من أ ن أ ك و ن ر أ س ا في الباطن أ ر ج و أ ن تصل ا ل ر س ا ل ة إ ل ى مستحقيها ل أ ن أ ك و ن ذنبا في الحق خير و أ ح ب إ ل ي من أ ن تكون ر أ س ا في الباطل اقبل الحق غلط مش إ ش ك ا ل ما فيش حد معصوم إ ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء ولكن قيد ربنا عز وجل لك من يبصرك بخطئك ارجع حتى و إ ن كنت ذ ن ب ا في الحق أ ه و ن من أ ن تكون ر أ س ا في الباطل ولن تكون ولن تكون المثال الثاني روى ا ل إ م ا م البيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن وهب يقول عبد الله بن وهب حضرت مجلسا ل ل إ م ا م مالك ا بن أ ن س إ م ا م ا ل م د ي ن ة ليفتوى ا مالك في ا ل م د ي ن ة يقول وبينما هو يدرس الناس س أ ل ه سائل يا إ م ا م قال له نعم ع ي من تخليل ا ل أ ص ا ب ع و أ ن ا أ ت و ض ع يعني ب ت و ض ع أ خ ل ي ا ل أ ص ا ب ع الي ورجلي فكان جواب ا ل إ م ا م مالك ليس عليك تخليل ا ل أ ص ا ب ع وليس من الدين تخليل ا ل أ ص ا ب ع من اللي اعز سمع الجواب عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب ده تلميذ من تلاميذ ا ل إ م ا م مالك يعني بنو بن مالك طبقتين يقول عبد الله بن وهب فانتظرت حتى خف المجلس الناس مش وذهبت إ ل ى ا ل إ م ا م مالك وقلت له يا إ م ا م كيف ت ف ت الناس بذلك وفيه عندنا س ن ة أ ن ا عندي دليل على عكس كلامك وانت غلطان كيف ت ف ت الناس بذلك وفيه عندنا س ن ة انظر باقي الى الادب العالي قال له الامام مالك و م انا ذ ا ك ب ق و ل ك انت مشي غلط والسكه اللي انت فيها ظلام وحرس من باب الادب تقول لي ما الدليل على ذ ل ك تمشي وراء هواك وتقلد اهل ا ل ب د ع ة وتزعم انك على الحق قال عبد الله بن وهب يا امام كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا س ن ة قال له لماذا ما ذ الدليل ن شوف عبد الله وهب بن、واحد. قال له حدثني اليس بن سعد عن يزيد بن ع م ر المعافري عن أ ب ي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله و سلم يدلك بخنصره بين أ ص ا ب ع رجليه ا شوف رد ا ل إ م ا م مالك أ ص ل الامام إ م م ل ل ك ا إ ا مالك م الإمام مالك. صاحب قلب سليم الكبر لا يعرف له طريق فلما سمع ا ل إ م ا م مالك الحديث قال هذا حديث حسن ووالله ما سمعت به إ ل ا ا ل س ا ع ة يقول عبد الله بن و ه فسمعته في مجلس آ خ ر ي س أ ل عن ت خ ل ي ل ا ل أ ص ا ب ع فيقول حدثني عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أ ب ي عبد الرحمن الحبلي و عن المستورد بن شداد القرشي أ ن ه ر أ ى النبي يدك بخنصره بين أ ص ا ب ع رجليه يبقى غنط واحد ر ا ل م ص ل ح ة و ا ل م ف س د ة من أ ن ت أ ي ه ا الصعلوك حتى تتكلم في مصلحه و م ف س د ة يعجز عن الكلام فيها أ م ث ا ل الشافعي وابن حنبل من أ ن ت وما أ ن ت المثال الثالث وبه أ خ ت م ا ل م و ع ظ ة ذكره ا ل إ م ا م أ ب و بكر بن العربي في أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن وهي من أ م ت ع ما ق ر أ ت من ا ل خ ط أ والرجوع وقبول الحق عن ا ل إ م ا م محمد بن قاسم العثماني يقول ذهبت إ ل ى مجلس ا ل إ م ا م ب الفضل الجوهري و بالفضل الجوهري ده فحل كبير امام محمد بن قاسم العثماني رح يحضر درس علم له يقول فجلست فسمعت من كلامه يقول طلق النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر والا آ ل س الدرس م عثمان فلما الإمام انتهى الفضل الجوهري أبو الفضل انتهى خرج أبو ومشى خلفه طلابه فمشيت معهم فدخلنا الدار وجلس في الدهليز والدهليز لغه عربيه فصحى فجلس في الدهليز فجلسنا معهم فلما راني وعلم أ ن ن ي غريب قال الك ح ا ج ة قلت له نعم قال ما حاجته قال خلي بيني وبينك أ ن ا ك ل م ة سر ي فقال أ ب و الفضل الجوهري و ع م ر طلابه بالخروج قال ماذا تريد قال يا إ م ا م أ ن ا فلان ا بن فلان كان غ ا ي ة المنى عندي أ ن أ ح ض ر لك د ر س و أ س م ع منك العلم ومن الله علي و أ ت ي ت إ ل ي ه وسمعتك تقول طلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت, وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت وظاهر كيف ذلك والله يقول عن الظهار و إ ن ه م ليقولون منكرا من القول وزورا ت ازاي هذا ما حدث يقول محمد بن ق ا س العسناني فقام ا ل إ م ا م وضمني إ ل ي ه وقبل ر أ س ي وقال جزاك الله من معلم الخير أ ن ت معلمي و أ ن ا تائب وراجع عما قل كده انتهت ا ل م ش ك ل ة انت ا خ ط أ ت وقتك لحد البيت وقلت لك سكتك ض ل م ة م ش ي ش فيه قلت ل ك نتائب وراجع الى الله خلاص لا ما خصتش على كده اسمع العجب يقول محمد بن قاسم العثماني وفي اليوم الثاني بكرت الى المسجد حتى اتمكن من الجلوس بين يدي الشيخ راح بدري يقول فلما وصلت الى المسجد إ ذ ا ب ا ل إ م ا م قد سبقني والمسجد ل ل ء و ا م ممتلئ عن آ خ ر ه فلما ا خ ت ر ب ت من الباب وراني ا ل إ م ا م صاح ب أ ع ل ى صوته وقال لطلابه أ ف س ح و ا لمعلمي يا الله أ ف س ح و ا لمعلمي نعم هو ده صاحب القلب السليم صاحب القلب الطاهر لاصحاب لا أ ا ل أ ه و ا ء والبدع أ ف س ح و ا لمعلمي محمد بن قسم ع ث م ا ن ي يقول ما سددت بصد ح و ل ي ما فيش اللام يقول فاجتمع علي الطلاب فرفعوني على أ ع ن ا ق ه م حتى أ و ص ل و ن ي إ ل ى الشيخ ومن ش د ة الحياء نزل مني العرق فلا أ د ر ي اين أ ن ا فجلست بجوار ا ل إ م ا م ثم قال ا ل إ م ا م أ ن انا معلمكم وهذا معلمي وهذا أ معلمكم وهذا معلمي قلت لكم ب ا ل أ م س كذا وكذا وكذا و ل م يرد علي أ ح د ورد علي معلمي فجزاه الله خيرا من معلم الخير و أ ن ا تائب وراجع عما قلت والله أ خ وانا ن و أ في هذا المكان المبارك و أ ن ت م تروني وتسمعونني و أ ن ا أ ر ا ك م لولا ما تعلمته من ا ل أ د ب على أ ي د ي الشيخين المباركين ابن باز والعثيمين لفضحت من ترونهم ولكن ا ل أ د ب يلجم لساني إذن يخطا ا ل إ ن س ا ن و ي ص و ب في خ ط أ ه ي ر ج ع إ ل ى خ ط أ ه ل إشكال يا يعني أخي أغلط أ ن ا مش معصوب باب ا ل ت و ب ة مفتوح فقال ا ل إ م ا م أ ب و الفض الجوهري أ ن ا تائب عما رجعت يقول ا ل إ م ا م أ ب و بكر بن العربي معلقا على كلام أ ب و الفض الجوهري فانظر إ ل ى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم ل أ ه ل ه من رجل ظهرت نفاسته واشتهرت رياسته لغريب مجهول العين لا يضرا من و ل من أين أ كلام ب ولا بكر ا ر ي قوله ل ه قنظر ذ الدين متين والاعتراف بالعلم لأهله. من ت ي اين ل بالعلم ا ا اشتهرت ت نفاسته وظهرت ر رجل ف لأهله من الجوهري رياسته هو أبو الفضل هو ذا ا ل أ د ب وذا صاحب القلب السليم إ ذ ا أ خ ط أ وصوب يقبل الصواب اخواني ما شاء ا ل م س ل م ي ن ك ل م ة أ خ ي ر ة قبل أ ن ننزل ل ل ص ل ا ة والله ن س أ ل ونحن في ا ل ج م ع ة ا ل أ خ ي ر ة من الشهر المبارك وليس لها م ز ي ة على ب ق ي ة ا ل ج م ع ة ولكن ن س أ ل الله أ ن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام و أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م ا ل إ خ ل ا ص في القول اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا هما إ ل ا فرجته ّ ولا كربا إ ل ا ن ف س ت ه ولا عسيرا إ ل ا يسرته ولا ضالا إ ل ا هديته ولا أ س ي ر ا إ ل ا فككته ولا غائبا إ ل ا إ ل ى أ ه ل ه سالما غ ا ن م ا رددته اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ونحن في بيتك وبين يديك ونتوسل إ ل ي ك بصيامنا وبقيامنا وبصلاتنا وبكل أ ع م ا ل ن ا ا ل ص ا ل ح ة ونتوسل إ ل ي ك ب أ س م ا ئ ك ا ل ح س ن ة وصفاتك العليا أ ن توفق ولاه أ م و ر ن ا إ ل ى ما تحبه وترضاه اللهم ارزقهم ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تعينهم على الخير و ت أ ز ه م عليه وجنبهم يا ربنا ا ل ب ط ا ن ة ا ل س ي ئ ة واجعلهم هداه مهديين لا ضالين ولا مضلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه